فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا وسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الانسان لربه لكنود وانه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير لشديد